اُرجِعْ إِلَيَّ إِن بجنود بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا قَبِلَ اُرْجِعْ إِلَيَّ إِن فَلَنَسْتَيْمَنَّ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بها ولمخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ولمخرجنهم منها أذلة وهم